بوك تو نوزش شابت سبعة وتسعون سبعة وتسعون أدوات الوصل أربعة أدوات الوصل أربعة يلا أدورميت دش تلفزورو ليرابور نيت لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحاً. لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحاً. يلامير لقد ظل باقياً مع أن الوقت كان متأخراً. لقد ظل باقياً مع أن الوقت كان متأخراً. يلنوافنيدشينامداتنلنيرة. انه لم ياتي مع اننا كنا متواعدين انه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين تلفزيونل لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام لقد كانت التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام يرا ديجا لقد كان الوقت متأخراً ومع ذلك ظل باقياً. لقد كان الوقت متأخراً ومع ذلك ظل باقياً. نعم داتن تلنيرة تعطوش لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي. لقد توعدنا ومع ذلك. لم يأتي. كطهات كأنه لا يسمح مع أنه ليس لديه رخصة قيادة، إلا أنه يقود السيارة. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة، إلا أنه يقود السيارة. كطهات كسرادة يستلقي قاس يقود بسرعة. مع أن الشارع زلق. إلا أنه يقود بسرعة مع أن الشارع زلق إلا أنه يقود بسرعة cu toate că este مع أنه سكران إلا أنه يركب دراجة مع أنه سكران إلا أنه يركب دراجة permis de conducere ليس لديه رخصة قيادة، ومع ذلك يقود سيارة. ليس لديه رخصة قيادة، ومع ذلك يقود سيارة. ستردا يستعلون قوسا، تطش الشارع زلق، ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. الشارع زلق. ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. يليست بات توش مرجك بجيكلاطة. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. دشيا أستوديات نقص إنها لم تجد وظيفة. مع أنها قد درست إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست دشي آر دورير يانو مرجى لاميدك إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام دشي نواري بان يا كمپروا ماشينة إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود يا استوديات totuș nu găsește un إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة يا ردوراري، تعطوش نومر جلعماديك. عندها آلام، ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. عندها آلام، ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. يا نوار بني، ليس عندها نقود، ومع ذلك تشتري سيارة. ليس عندها نقود، ومع ذلك. تشتري سيارة